صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني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 ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم باتخاذكم العجل إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو آفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نؤمن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذْتَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَتُمْتَ أَظْرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ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 قال تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذي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 قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرتها صفراء فاقع لونها فاقع اللونها تسر الناظرين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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ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 إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عنهم ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله, الله أكبر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 والضالين <تصفيق> والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله, الله أكبر رسولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 قدم ما بقيتنا وجعلهم وارثا منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين وحل عقد المسحورين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان في هذا الجمع المبارك مريضا أو لديه مريض اللهم اشفه واشف مريض اللهم اشفه واشف مريض اللهم اشفه واشف مريض اللهم ارحمهم رحمه تغنيهم عن رحمه من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك لو استكثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات الرعيم يا رحيم يا رحيم يا غفور يا ودود يا قادرا على كل شيء يا من رحمته سبقت غضبه يا من رحمته سبقت غضبه اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا وجميع المسلمين النار بعزتك يا عزيز يا غفار اللهم كن مع اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ولا تكن عليهم اشف مريضهم داوِ جراحهم ارحم موتاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم احفظ أعراضهم ارحم أطفالهم ارحم اطفالهم اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم ارحمهم رحمه تغني أقنيهم على الرحمة من سواك إلى هنا إلى هنا هنا. نشكو إليك أعراضاً انتهكت نشكو إليك بيوتا حرقت نشكو إليك ماذن دمرت نشكو إليك ماذن دمرت فيا جبار فيا جبار فيا جبار اللهم عليك بالظالمين فإنهم لك لا يعجزونك فإنهم لا يعجزونك اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بقتلهم يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية بعزتك يا عزيز يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدمت لكم هذه المادة من شبكة روائع الدعوية